تلك آياتةُكتابِمُبين تِلكَ آياتةُكتابِمُبين إِنَّا قرآن قُرْآنًا عَرَبِيًّا عََّكُم تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا هذا القران وان كنت وإن كنت من قبلهم من الغافلين فإِنْ كنتُتَ مِ قَضلِهِلَمِنَ الغافنين إقَا يوسُفُل لأأَبي أَبَتِ إي رَأت أحددَ شَكَكَب إقَالَ يُوسُفُأَبي أَبَتِ إِّ إي رأيتُأَ أحدد شَكَكَبَو وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ رأيتهُم لساجين إِي رأيتُأَ قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا قال لا تقصص على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث. وَيُوتُِّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىأَل يَعقُوبًَاكَمَاتََّهَا وَيُوتِّ نِعْمَّتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىأَل قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ كَمَا أَتَتْ نَهَالاَ بُوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ, عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة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 أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيار ان كنتم فاعلين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 كلا تأمنا على يوسف و انا له لناصفون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب و انا له لحافظون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب و انا له لحافظون قال انني لا اذهبوا به قال انني لاحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون واخاف الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إننا إذا الخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إننا إذا الخاسرون فلم ما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فَلَّا ذَهَبُ بِه وَجنَُأَ يَجَالُ فيِي غَيادَنتِ الْ الجُ وَأَوْوحَينَ إِلَيْهِ لَنَبَِّّهُم بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشرون وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءَ آبَاهُمْ مَنْ شَاءَ أَن يُذْكُرُونَ وَجَاءَ آدَامَ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 وَلَا أَتَ بِمؤمِنِ الَّناَا وَلَوكُ صَادِقين وَجَ وَلَقَمِ صِهِ بِدَمِن كَدِدًا فجَ قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلا دلوه وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلا دلوه قال يا بشر هذا غلام قال يا بشر هذا غلام وَأَسَرّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَأَسَرّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 واي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الرءاب الرهان ربي ولقد همت به وهم كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصين. وَسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَىٰ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الباب وَسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَىٰ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ وَسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ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 جاءنا اوعداب اليم قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُرٍ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُرٍ وَإِن كَانَ قَمسُهُ خَُّ مِنْ دُبرين فَنْ كَذَبَنت وَهُوَ مِنَ الصَّادِقين وَإِنْ كَان قَمسُهُ خُدّ مِ دُبُر كَكَذَبَنت وَهُوَ مِن الصَّادِقين فَلََّا رَآاقَ مِصَهُ قُدَّّ مِن دُبُرٍ قالَالَ إِهُ مِن كَييدِكُلْ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم إن كيدك عظيم, عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لا نراها في ضلال مبين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 فَلَّا سَنْ يَسْ بِمَكْرِهِا أَْصَلَتْ إِلَيْهَِّ وَْتَدَتْ لَ مُتَّكَاء وَأَعْتَدَتْ لََّ مُتَّكَ أَ وَآتَت كُلَّ وَاحِيدَةٍ مِنْهَُّسِكينَ وَقَالَتِ خُجَ عَلَيْهِ. وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه قال انت فذلكن الذي لُمْتَنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا من الصاغرين ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا الا ان يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه قال ربي السجن احب الي وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَصْبُ إِلَيْهِنَّ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هو السَّمِيعُ العليم إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَجُدُونَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ثُمَّ ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا قال احدهما وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبدانا بتاويله اننا نراك من المحسنين نَبَّأْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّ نَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم قال لا ياتيكما طعام ترزقاناه الا نبدأتكما بتأويله قبل ان ياتيكما ذلك ما مما علمني ربي ذلك ما مما علمني ربي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 واتبعتم ملة اברהيم و اسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ما كان نشرك بالله من شيء ذلكلِكَ مِن قَضْل اللهَّهِ عَلَن وَعَلًَا الناسَّ وَلَكَرًا النَّ سِ يشكرون ذَلِكَ يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار م تَبُدونَ مِنْ دُونِهِ إِللاا أسم أَ سَّيتُموهَا ل دُونِهِ إِللاا أسن أَنْ سَّيتُموهَا سَّيتُموهَاأَتُم وَابَ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 الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أم أحدكما فيسقي ربه خمرا يا صاحبي السجن أما احجتنا فيسقي رده خمران وامى الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه وان الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضى الذي فيه تستفسيان قضى الامر الذي فيه تستفسيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان سبع عجاف يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي في رؤياي إن كنتم يا ايها الذين راؤفتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين قالوا اضغاث احلام وما بعالمين وَقَالََّنَ جَامِنهَُا وََّكَ رَبَادَ أَُّةٍ أَناَ أُنَبِّئُكُ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرسِلُون وَقَاَّلَ جَامِنهُمَا يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف يوسف ايها الصديق سمان ياكلهن سبع عجاف يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ عَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا إلا قليلا مما تأكلون إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل لما قدمتم له إلا قليلا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل لما إلا قليلا مما تحسنون إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ عَاصِرٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ راوتن يوسف عن نفسه قال ما خطر بكن ادرا وات لن يوسك عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قلنا حاش لله ما علمنا من قالت من العزيز الان حصل حق قالت امراه العزيز الان حصل حق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين عَلَيْكَ لِى أَنْ أَنَّى لَنْ أَخُونَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّى وَمَا أُبَرِّئُ نفسي الا ان مرت بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي وقال الملك اتوني لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اضِنّي اني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها, الأرض يتبوأ منها نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا وَجَإخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعرَفَهُم وَهُمْ لَ مُكِرُون وَجَإِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعرَفَهُم وَهُمْ لَ مُكِرُون وَلََّا جَهَزَهُ مِنْ أَبيكُمْ وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجَهَازِهِ قَالَ آتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِيءُ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِيءُ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإَِّم تَأتُون بهِهِ فَلَ كَلَ لكُمْ عِدي وَلَا تَقْرَبُون فَإَِّم فَلَا كَيلَ لَكُمْ عِدي وَلَا تَقَابُون قالَاوا سَنُ عَنْهُ أَبَهُ وَإَِّا لَفَعِلُون قالوا سَنُ رَوِدُ عَنْهُ أَبَهُ وَإَِّ لَفَعلُون وقال لفتيان هجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال لفتيان هجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا قلبوا الى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أَهْلِهِمْ لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل انا اخانا نقتل وانا له لحافظون فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتم على اخيه من قبل قال هل امنكم عليه الا كما ما لا اخيه من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين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 هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير أهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كي نبعيد ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كي ذلك كيل يسير ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تاتنني به الا ان يحاط به الا ان يحاط بكم فَلََّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهَّهُ عَ ماَا نَقُولُ وَنْكيل اللَّهُ عَ ماَا نَقُ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ادواب متفرقه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ادواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء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 لا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون وانه لذو علم الناس لا يعلمون ولمّا دخلوا على يوسف آوا إليه أخاه ولمّا دخلوا على يوسف آوا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون قال إني الا اخوك فلا تبت اس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهزهم جعل السقايه في رحل اخيه فلما جهزهم بجهزهم جعل السقايه في رحل جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عليهم ماذا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 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤكم ان كنتم كاذبين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 هذالك ناجذ الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها كذلك كِدنا لوس فَمَا كان لأخدَ أأَخاه فيدين المَلك إلا أيشأَله كذللك كدنا لوس فَمَا كان لأخذَ أخاه فيدين الملك إلا أي يشاء نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أخ له من قبل قالوا هي يسرق فقد سرق اخوه له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر ما والله اعلم بما تصفون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 ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين ان نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال معاذ الله أن نأخذ إلا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 قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما في يوسف فلن ادرح الأرض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي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 سرق ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وَألِقَرْيَةََّ كُ فِيهَا وَعيرََِّ أَقُبَلنا فِيهَا وَإِّا لَ صَادِقُ وَسأدِقَرِيَةََّ كُن فِيهَا وَعَّتِ أَقدَلنَّ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 قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون قال انما اشكو بثي وحزني الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بَنِي يَهَبوا فَتتحَّّسُ موسُفَوآخِيهِ وَلَا تَيْئَسُومِ الرَّووحِنا يا بَن يَه فَتتحَّسُ موسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُ مِر الرَّووحَِّ إِهُ لا يَئسُمِ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 م السَّنَ وَأَهلَ نَ الضُرُّْ وَوجِئن بِبضاعٍ مُزْجات فَأَْفِلَكَلَ وَتَصدَد قَالَنَا لسَّن وَأَهْلَ نَ الضُضْنُ وَوجِئن بِبضاعةٍ مُزْجاتِير قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا ا انك يوسف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 اتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت الغير قال ابوهم اني لا اجد يوسف لولا انتفندون ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا انتفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم لََّاأَ جَبَشيرُقاه على وَجههه فَرتَددَّبَ صِير ألََّا جَبَشيرُ القاه على وَجه فَتَدَّّ صِرا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 فَرَمَ مَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَاء إِلَيْهِ أَذْوَي أَوَاء إِلَيْهِ أَبْغِي وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ أَوَاء إِلَيْهِ أَبْغِي وَقَالَ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تأويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حقا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 قال الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم إن ربَبّ لَطيكُ لم يَشاءإَِّهُ هو العم الحكين رَبّقدتَيتَني مِنَ المُللك وَلَتَنيِي مِن تَأول الأحاد رَبّ قدتَيتَني مِنَ المُللك وَ مِن تَأول الأحاد فطَِ السماوات وَأَرضِ آ تولّ في الدنيا والآخرَةِ توفني مسلما وَحقني بالصالحين ذَِكَ مِنْ أَبَِ الغَيْبحيهِ إلَكذَلِكَ منِنْ أَدَِ الغَيبِنحيِيهِ إلَك وَماَا قُتَ لديهِم إِذأَجمَُ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرون وَناَا كُتَ لديهِم إِجمَُ أَمْ رَهُم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 او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون او تاتيهم الساعه بغته لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعوا الى الله قل هذه سبيلي ادعوا الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وسبحان الله وما انا من المشركين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 تايدا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا تايدا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصر لا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين جاءهم نصر لا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب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 ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لكم هذه التلاوه کوئی لمبا